فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإيش رك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير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 وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفْوَضُ أَمْرِي إلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَّاهُ اللَّهُ سِيَأَةً مَا مَتَّعُوا حَقَّ بِأَلِفِ الرَّعْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أن